يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّسِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نزع عن ثل الشوا تدعو من ادبر وتورنا وجمع الفوعا ان الانسان خلق فلعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منعا الا المصنين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أبوالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا ان خلقناهم مما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 لا يلقون يوم الغل الذي يعدون يوم يخرجون من الاجداث صراعا كانهم الى نصب ينفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذالك اليوم الذي كانوا يعدون الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ان الكريم الذي خلقك فسو اكفعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا من تكذبون بالدين وان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 تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر الله